بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلِّ ربك وانحذِّق إن شانِك هو الأبتر إن شانِك هو الأبتر تمت تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com